بوك تو واحد وثمانون واحد وثمانون مولت اج الماضي واحد الماضي واحد ايرني يكتب يكتب. إيه فيرفي هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. إيش إيه نه إج لابوت وكتبت هي بطاقة. وكتبت هي بطاقة. يقرأ يقرأ هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة وقرأت هي كتابا وقرأت هي Kitában venni: Yeahhhod! Yeahhhod! Ő vett egy cigarettát: Huah ahada cigára! Huah ahada cigára! Ő vett egy darab csokoládét: Yeahh, ahadat kitata csokoládé! هي أخذت قطعة شوكولاتة هو ما كان وفياً ولكن هي كانت وفياً هو ما كان وفياً ولكن هي كانت وفياً <تصفيق> Lusta volt, de ő nő szorgalmas volt. Hua kene kaszulan, Welekin hea kenet mustehida. Hua kena kesulan Walekin hea kenet mustehida. Ő érfi szegény volt, de ő nő gazdag volt. Huawei كان فقيراً، ولكن هي كانت غنية. هو كان فقيراً، ولكن هي كانت غنية. لم تينزة فولت، hanem أدوشساقة. هو ما كان لديه مال، بل ديون. هو ما كان لديه مال، بل ديون. Nem szerencséje volt, hanem pehje Ő ma bel bel Nem, nem shikere volt, hanem Hua bel Nem, hanem بل فاشلا نم فولت إليغيدت hanem elégedetlen هو ما كان راضيا بل كان مستاء هو ما كان راضيا بل كان مستاء نم فولت سرينتشيس hanem هو me Saidan száiden, bel kene á iszen hoa me bel kene á nem volt simpatikus, hanem antipatikus hoa me kene aúden, bel kene gaira a út hoa me bel kene rére a